يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ إِذَا دَكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا كَلَّا إِذَا دَكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وجاء ربك يوم اذا بجهل يتذكر الانسان وجي ايوم اذا بجهل تَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذَا تَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ ذِكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ تني قد دمت لحياتي فيوم اذا الله يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ارجعي رب كراضي رضيه رضيا فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي